بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 وَإِن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو عذا كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه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 ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا يقولن ما يحبسه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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائك به صدرك أن يقولوا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 وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذبنا بادئ الرأي وما, وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إنك وت على بينة من اللّبِي وأهتاني رحمة من عيده فعُمّيت عليكم فعُمّيت عليكم أنُلزمكمها وأتتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما لن إن أجري إلا على الله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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاهتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وأهلك إلا مَن سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيط الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهدط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن من وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 تم إلا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَد أَبَلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا شَيْءٌ إِنَّ رَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم يَا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أن شأكم من الأرض فِيهَا فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.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 أبعينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِهَا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوٍّ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوٍّ إِنَّ فِي أَعْذَابِنَا قَرِيباً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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجر حنيف فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعكوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخات ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله ودركاته عليكم اهل البيت إن رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوْعُ وَجَآءَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُ نَافِلُ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَالِيمٌ أَوَاهُمْ مُنِيبَ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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتكوا الله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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّمَا مُعَذَّبُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاصِفًا أفلاها وأمطرنا عليها حجارة من سجلم منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين إخاهم سعيب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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالكسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأت الحليم الرشيد.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 ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز